دكتور أشرف ويصة شغال شغلان عويصة وعيادة في أسر النيل دايما نزع حمال لما العيان يدخله بينخشو ويشرح قلبه وعشان كده بيسموه صنع البهجة وادي الحجة عزيزة نسحو مفترخيس الجيزة عالطول بتروح مشاورها من النكمة طوابير طولي قدامها وعشان بشاشتها قالولها والله ما بيصبر شبحت هيجي وريد اتلموا الناس وفي لحظة بعد ما جات عربية وفكتة كسرت كسر غشيم علي فروحت بعيد وقمت بنفف في هدومي <تصفيق> ويدوبك حشكي همومي رحت شايفها وحبت Мөдерді!